وعندك دواء علتي وشفاء غلتي وبرد لوعتي وكشف كربتي فكن انيسي في وحشتي ومقيم وغافر زلتي وقابل توبتي ومجيب دعوتي وولي عسمتي ومغني أفاقتي